أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساق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 وبنينا فوقكم سبعا شدادا وَجَعَلْنَا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا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 لا يزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أَذِنَ له الرحمن وقال صوابا يوم الحق فمن شاء وقدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العزيز